الدقيقة. تستطيع أن تقرأ قل هو الله أحد ربما عشرين مرة قراءة يعني سردا تقرأ قل هو الله واحد في دقيقة واحدة عشرين مرة حتى لو كانت عشر مرات تعرف ما أجرك من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة بيت في الجنة بدقيقة يمكن بيتين بعد ليس هذا فقط قل هو الله أحد ثلث القرآن يعني من قرأها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن يعني في الدقيقة كأنك قرأتها القرآن سبع مرات أرأيت الأمر يسير ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كم ضاعت علينا من الدقائق كم مضت علينا من الساعات لم نستفد منها